أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 إذ أنجكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناؤكم، ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ۖ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ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 قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله مُنع على من يشاء ولكن الله مُنع على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأت يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما اديتمونا ولنصبر على ما اديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ومن ورائهم عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد نشدت به الريح فِي يوم عاصف في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَّاَشَيْءٍ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا دَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُورِ اللَّهِ جَمِيعًا وقالوا عفاءوا للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا وَأَئِنَّا عَلَيْنَا أَجْزَعُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ مَوْعِدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا الدعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثمث فوق الأرض أجت الثمث فوق الأرض ما لها من قرار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 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 سرابيل من قطران وترشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به